بِسْمِ اللَّهِ مِنَ وَمَنْ أَحْسَنُ ضَرْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ <تصفيق> ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إن فعل بالتي هي أحسن فإذا اللذين بينك وبينه عداوتك أنه عظيم، <تصفيق> وما يلقاها إلا الذين صدقوا. وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ